بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون ولقد رسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسمكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين ولو ومتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرة بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 يصينكم وما انتم له بخازنين واننا نحن نحي ونميت ونحن وارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستakhirين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار الزمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من, صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته و فَخَفْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَطَلَعُ لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْنَ آدَمَ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبني سمانك ألا تكون مع الساجدين قال لمكن لأسجد لبشر خلقته من صنصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين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 عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين وإن جهنم لم وعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء نقص إن المتقين في جنات وعيون وَدُخُلُهَا بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل نخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ لَنِيلٍ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إبراهيم إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ قالوا لا توجننا نبشرك بغلام عليم قالوا قال أبشرتموني على. للسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه قال ومن يقنط من رحمه رَبِّهِ ان الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل رطن نال أجمعين. لم رآته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء لوط المرسلون لإنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وقضينا إليكم رأى أن دابرها أولئك قطاعهم مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها أولئك ايضا فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذن قالوا اولم ننهك عن العالمين قال ها اولاء بنات يا كنتم فاعلين لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَةً هَافِلَهَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْحِجَارَةَ مِنْ سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ نَّقِيمٍ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقلني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربّك لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فو لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فو لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بماته مر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئ الذي لا يجعلون مع الله إلا هلاخ فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إله ما آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك